نحن إرهابيون والإرهاب فريض ليعلم الضرب والشرق أننا إرهابيون وأننا مرعبون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم فالإرهاب فريضة في دين الله إرهابي أنا أره لرباح ارهابي انا ارهب اعداء الدين ارهابي انا امول رباح الطين ارهابي انا ارهب اعداء الدين بالسيد بالنار ندفع كيد الاشرار ينصر جند الله ابرار بالسيدنا لا تها كيد الاشرار رب رب قهر ينصر جند الله ابرار بدلوا غدروا ودروا ظلموا فجروا فجروا فتنوا ويل للمعتدين ويل للمعتدين هابي أنا ارنو لرباح حقي ارهابي انا ارهب اعضاء الدين ترهبي انا ارنو لرباح أنا أرهب أداء الدين الذل والعا من يتولى الغدار والبولى جبار شرع جهاد الفجار الذل الغار من يتولى الغدار والبولى جبار شرع جهاد الفجار قتلوا غدروا غدروا ظلموا فجروا فجروا قتلوا غدروا, غدروا ظلموا فجروا فجروا فليوم الويل ويل للمعتدين ويل للمعتدين ارهابي انا ارنو لرباح الطين إرهابي أنا ارهابي انا ارهب اعداء الدين ارهابي انا لاقوم لرباح أنا في الدار واليوم رد شبل ياخذ بالثار يوما يوما قد قتلوا شيخا في الدار واليوم واليوم رتن رتن شبل ياخذ بالثار قتلوا غدروا غدروا ظلموا فجروا فجروا قتلوا غدروا غدروا ظلموا فجروا فجروا فاليوم الويل ويل, ويل للمعتدين ويل للمعتدين حبيب انا أنا مولى الطين إرهابي أنا أرهب أعداء الدين إرهابي أنا مولى رباح الطين إرهابي أنا أرهب أعداء الدين عمر سلمان أبو بكر نوح الشجان عثمان روان هزم الجبان عمر عمر سدمان ابو بكر الشجاع علي عثمان روان هزم الجبان صنما كسروا كسروا دينا نصروا نصروا صدما كسروا كسروا دينا نصروا نصروا فاليوم يومي ويل للمعتدين ويل للمعتدين ترهبي انا ارنو لرباح الطيب الدين ترهبي انا انو لرباح الدين